وفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق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 الدهر لم يكن شيئا مذكورة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتعليه فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن جَنَّاتٌ لِّلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغلالَ وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا